التسجيل الحادي والتسعون. استمع إلى التراكيب ثم أعدها. ألف. تسود الأمانة. باء. حق الاختيار. ثاء حرية الاعتقاد ف القيم الشرعية